أعو الله إلى الشيطان الرحيم شكرا للمشاهدة قل أتنبهون الله بماذا يعلم في السماء فاختهفوا ولولا كلمة سبقت من رب ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ZANG EN وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد Jesus you روال الذي يسهركم في البن و بحر حتى إذا كنت في شَرِّ الْمَفْسُوقِ وَالْجَوَارِي النَّذِيْنَ يَصْلُونَ What do you in the Yeah. Uh. Viva, <laughs> viva, But um, my... ثم إلىنا ما أنقذتم فنذبكم بما كنتم. حتى إذا كنتم في عطف All Yeah! Dat is إنما <تصفيق> ماما TV oh. What? Huh? Uh -huh. How me to What's wrong I am... Yeah. Oh. um Why is Dimension What the? Why oh, yeah. are mm -hmm. mm -hmm. فاذا كسب السيئات جزاء سيئه ما لهم من الله من عاصم وجوههم قطاع ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانا يقول للذين عشوا قول مكانكم أنتم عشوا. that year. I'm the ¡Suscríbete no, no. Thank No. من يملك السماع الأبصار